Bismillahir Rahmanir Ida as wa idhal kawkabu tatharat wa idhal bihaaru suddirat wa idhal qubuuru bu'thirat Ali nafsum ma ya هو كبير ربك الكريم يا ايها الانسان ما غرك ربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء In ossa norma etus Raadi Kuidas taas evilits Harald ehde on hee Raad OWU worries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 كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا